شيخ العلامة عبد الله المعروف الموقّر الأستاذ بدار العلوم ديوبند بمناسبة خضوره حفلة التفسير المنظمة من قبل المدرسة العربية دار العلوم باجنجال راجبار بنغلاديش يا صاحب الفضيلة إن هذه اللحظة هي أسعد اللحظات وأشرفها وأزكاها إذ نجد فيها بين أيدينا ضيفاً كريما عزيزاً ينتمي إلى أجل المدارس في شبه القارة الهندية التي تهوي إليها أفئدة الناس من مشارق الأرض ومغاربها فتشرق وجوهنا فرحةً وسروراً وتنفتح قلوبنا نشوةً ومرحة من قدومك أيها الساكن بأم المدارس القومية أيها الضيف الكريم فهذه اللحظة المباركة النادرة تحرك أوتار قلوبنا وتُفجِّر ينابيع السرور في وجداننا وتفتح براعم الفرحة في نفوسنا وترُش عطور البهجة في حفلتنا والله لا نملك قدرة على التعبير عما يجيش في أعماق قلوبنا وأغوار صدورنا من مشاعر التقدير والعرفان وعواطف الشكر والامتنان إلا أنه تنبعث من سويداء قلوبنا تحيات عاطرة وتهنئات مخلصة دافقة وتبريكات زكية حارة فلك السلام والتحية ولك الحب والوفاء وتحية المودة والأخوة ونقول لك سلام الله عليك ورحمته ورضوانه أهلاً وسهلا ومرحباً بك بين إخوانك وأحبابك المسلمين من بلدك الثاني بن غلاديش المسلمة يا قائد الأمة ويا محاول إعادة الخلافة على منهاج النبوة إن حضورك هذه الحفلة المتواضعة يدل على رحابة صدرك وصفاء قلبك وحبك الصادق لإخوانك المسلمين ويدل كذلك على احترامك للروابط الدينية والأواصر الإيمانية التي جعلت الأمة الإسلامية قلباً واحداً وجسدا واحداً وأمةً واحداً رغم اختلاف الأنسنة والألوان ويدل حضورك هذا على تقديرك لمشاعر إخوتك في الإيمان الذين اجتمعوا في هذه الصالة ليتشرفوا بلقائك ويتشرفوا بالسلام عليه حبا في الله وحبًّا في رسوله وتقديرًا لانتمائك إلى الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون أيها العالم النحرر الجليل نشكرك على قبول دعوتنا وحضور حفلتنا ورعاية هذه المناسبة السعيدة رغم كثرة المشاغل وزحمة الأعمال الشكر منا نحن منسوب دار العلوم باجونجالة بنغلاديش ومن إخوانك وأحبابك المشاركين في الحفلة فحفظك الله ورعاك وطال عمرك وشكر جهدك وأسعد بقاءك في بلدك الثاني بنغلاديش وأفقك الله وعيانا لما يحبه ويرضاه لا فيما لنجعل كلمة الله هي العليا ونلتهق بجند خليفة الله المهدي المنتظر إنه سميعٌ مجيبٌ قريب والسلام عليكم